وتقتضي رضا بغير سخطي فائقه الفيه تبني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم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 بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صه حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئثنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل عن الفعل بلا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 ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذوء صحبتن ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرق ذا الاعراب ان يضفن لا للياك جاء اخو ابيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا نوصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الي في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف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 وجعلنا نحم يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالاول الاعراب فيه قدره جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر وأي فعل اخر منه الف اواو نويا فمحتلا عرف فالالف انو فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدع يرمي والرفع فيه منو واحدث جازما ثلاثهن تفضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابل المؤثرا أواقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء واله من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فاننا لنا المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكروا وذو ارتفاع وانفصال انه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا اياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذا تخلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدم من ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل ين مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفيه قدني وقضني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخذنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق واسما اتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا وإن يكونا مفردين فاضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقل كفضل وأسد وذرتجال تجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمس وأبي قحافه ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم من ذاك ام عريط للعقرب وهكذا ثعاله للثعلب ومثله بره للمبره كذا فجار علم للفجرة اسم الاشاره بدال مفرد مذكر أشر بذي وذهتتا على الأنفق تصر وذانتان للمثن المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر طع وبأولاء شر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعه وبهنا أوها هاهنا أشر إلى دني المكان وبه الكاف صلاه بالبعد او بثمفه او هننا او بهنالك انطقا اوهننا الموصول موصول اسماء الذي الانثى التي واليا اذا ما مثنى لا تثبت بل ما تليه اولىه العلامه والنون ان تجدد فلا ملامه والنون من ذين وتين شدد ايضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الاولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاتي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما والتساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللاتي اتى ذوات ومثل ماذا بعد استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حلف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصر وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل ان صلح الباقي وصل مكملي والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفضا كأن تقاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا طيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف نوم صعوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فاعل نغن في أسار وقس وقسوك استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذا كرفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائده. كالله بر والايادي شاهده ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكراه ما لم تفدك عند زيد النمره وهل فتنفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا هو في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم لم يقل والاصل في الاخبار ان تؤخرا وجوزوا التقديم اذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني كذا اذا ما الفعل كان الخبرا او قصد استعماله منحصرا او كان مسندا لذي لم ابتدا او لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا اذا عاد عليه مضمر مما به عنهم مبينا يخبروا كذا اذا يستوجب التصديرا كاين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم قد ابدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين لا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمرا كضربي العبد مسيئا واتم تبيني الحق منوطا بالحكم واخبروا باثنين او باكثرا عن واحد كهم سرات شعرا كان واخواتها ترفع كان المبتدس من والخبر تنصبه ككان سيدا عمر كان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذي الاربعه لشبه في نول في متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كاعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماضي مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر اجز وكل سبقه دام حضر كذا كسبق خبر من نافيه فجئ بها مثل لا تاليه ومنع سبق خبر ليس صف في وذو تمام ما من ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي ولا يل العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا اتى أو حرف جر ومضمر الشانس اسمن وإن وقع موهم مستبان أنهم تنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنه ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس اعمال ليس اعملت ما دون إن معبق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر او ظرف كما بأنت معنيا اجاز العلماء ورفع معطف بلاك أو ببل من بعد منصب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات اعملت كليس لا قد تلي لا وان ذا العمل وما للا في سواحن عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل افعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعد عسى نزر وكاد الامر فيه عكسا وكعسا ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم أن مثل حرا وبعد اوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لاوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لولق او شك قد يرد غنا بان يفعل عن فان فقد وجردا عسى او يرفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر اجز في السين من نحو عسيت وانتقل الفتح زك ان واخواتها لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذي وهمز ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صله وحيث ان ليمين المكمله او حكيت بالقول او حلت محل بحال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا بالآمك أعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسمي للام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاوذا يطلدوا في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لم ابتداء إن نحو إني لوزر ولا يلي ذي ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطلو إعمالها وقد يبقى العملو وجائز رفعك معطفا على مصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن آسخا فلا تنفيه غالبا بإنذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس لو وقليل ذكر لو وخففت أن ايضا فنوي مصوبها وثابتا ايضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في مفردة جاءتك أو مكرره فصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركبا وان رفعت اولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف ان لم تتكر لحكما له بمال للنعت ذي الفصل تما وأعطلا مع همزة استفهامي متى استحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب فعل القلب جزئي ابتدا اعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجادر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم والتيك صيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضم سواهما مجعل كل ما له زك وجوز الالغاء لا في الابتدا وانوض شان أو مبتدا ابتدا في موه من إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وان ولا لم ابتداء او قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه ولراى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تمام ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولي وكتظن اجعل تقول ان ولي مسفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف او كظرف او عمل وان ببعض لي فصلت يحتمل واجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا اعلم وارى الى ثلاثه راى وعلما عدوا اذا صار ارى واعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ايضا حققا وان تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساف وكارى السابق نبأ اخبرا حدث انبا كذاك خبرا الفاعل الفاعل الذي كم ارفعي زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استثر وجرد الفعل اذا ما أسندا اثنين او جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيد في جواب من وتاء تأنثنت الماضي إذا كان لأنثاك هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات تحري وقد يبيح الفصل ترك نحو نحوئة القاضي بنت واقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كتاء مع إهدى اللب والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والاصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخير المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر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 واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحا وثاني التالية المطاوعه كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصلي كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل في لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفابا علم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هادئ وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا اشتغال العامل عن المعمول إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل اضمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم انت للسابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تل السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا وان تل المعقوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح عن ودعم لم يبح وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي تعد الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل لو المضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جري وإن حذف النصب للمنجري نقلا وفي أن وأن يطردوا مع امن لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنا كمن من ألبس مزاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف اجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل وثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسره واعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم كي يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبدك ولا تجئ معول قد اهمل بمضمر لغير رفع اوهلا بل حذفه الزم ان يكن غير خبر واخرا ان يكن هو الخبر واظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا اخوين في الرخا المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من أمن بمثله أو فعل وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا او نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم معآت بدلا من فعله كنذل من الذك وما لتفصيلك اما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصن ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا له علي الف عرفا وثاني كابني انت حقا صرفا كذا كذ التشبيه بعد جمله كليب كندك اذات عضه المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجل شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ألوى لا لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كهن أمكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى وشرق كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه استمع وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرفي وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيه أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهامنا وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف نسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب الاستثناء ما استثنة لا معتمام ينتصب وبعد نفين أو كنفين تخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما وألغي إلا ذات توكد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكد فمع تفريغني التأثير بالعام دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفرغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي وانصب لتأثر وجئ بواحدي منها كما لو كان دون زائدي كلم الا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأولي واستثنى مجرورا بغير معربا بما لمستثن بإلا نسبا وليس سوى سواء نجعلا على الاصح ما لغير جعلا واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجرور بسابقا يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرا فهما حرفاني كما هما إن صبا فعلاني وكخلا حاشا ولا تصحبما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرد أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكل في كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفء أو مضاهيه كلا يبغي مرء على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد ابا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حلا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذراحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهل والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا في لفظ مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمره عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا وجملة الحال سوى مقدما بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل التميل اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تميزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجرره اذا اضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى نصبا بأفعلا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 هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاش عدى على مذ منذ رب لام كي و و والكاف والباء ولعل ومتى بالظاهر يخص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا وصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا وتا لله ورب وما رووا من نحو ربه فتا نذر كذاك ها ونحوه اتى بعض وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تأتي لبدء الازمنه وزيد في نف وشبهه فجر مكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعديث أيضا وتعلل قفيه وزيد والظفية استبل ببا وفي وقد يبينان السبب. بالبستاع وعد عوض ألسقي ومثل مع ومن وعن بهمطقي على للاستعلا ومعنى في وعن بعن تجاوزا علاما قد فقا وقد تجي موضع بعد وعلا كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبه التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلا من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولي الفعل كجئت مدعا وإن يجر في مضي فكم هما وفي الحضور معنى في استبل وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاوى بعد الواو عذا العمل وقد يجر رب بلدا حث وبعضه يرام الطردا الإضافة نننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طول سينا وثاني يجر الرنو من أو في إذا لم يصلح لذاك ولا مخذا لما سوى ذينك وخصص أولا او اعطه التعريف بالذي تلا وان يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره ليعزل كرب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ووصل البذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له اضيف الثاني كزيد الطارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن وجمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعض الاسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إيلاؤ يدي للبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وماك إذ معنى كإذ أضف جوازا محمو جانبي وابن أوعر ماك إذ قد أجنيا. واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفندا والزموا اذا اضافه الى جمل لافعالك هن اذا اعتلا لمفهم اثنين معرف بلا تفوق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي ايا وان كررتها فاضفه أو تنوي لجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما وألزموا إضافة لد فجر ونصب غدوة بها عنه ندر ومع معفها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضمن بناء غيرا إن عدمتما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أولو ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نصبا إذا منكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يل المضاف يأتي خلفا عنه في الاعراب إذا ما حذفا وربما جروا الذي أبقوا كما كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف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 المضاف الى ياء المتكلم اخر ما اضيف لليكسر لي اذا لم يك معتلا كرام وقذا او يك كابنين وزيدين فذي جميعها الي بعد فتحها احتذي وتدغم الي فيه والواو وان ما قبل واو ضم فاكسره يهن والفا سلم وفي المقصور عن هذين انقلابها ياء حسن اعمال المصدر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 فعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي وليسفها من أو حرف ندا أو نفيا نوجا صفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعالنا ومفعالنا وفعولوا في كثرة عن فاعل بدين فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروق حيثما عمل وانصف ذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجرر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر الاسم فاعني يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صغى للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يتفي وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع ابنيه المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثه كرد ردى وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلان الفدر او فعالا فاول لذي امتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا لدا فعال او لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس تقيس وزكه تزكية وأجملا اجمال من تجملا تجملا واستعد استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزم وما يلل الاخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان مما افتتحا بهمز وصل كصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما فعلالنا وفعللة لفعلنا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعله هو غير ما مر السماع عادله وفعلة لمرة كجلسه وفعلة لهيئة كجلسة بغير ذي الثلاث بيت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشدهة بها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضمي من زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل لحف فتاة أو فتا كحيل الصفة المشبهة باسم فاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهه اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهري وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببيه وجب فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسما من, من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفه بالجواز وسمى التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتل وأفعل انصبنه كما أوفا خليلينا وأصدق بهما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 وغير ذي وصف يضاهي اشهلا وغير سالك سبيل فعلا واشدد او اشد او شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد افعل جره بالبا يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه اثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصفه به الزما وفصله بظرف او بحرف جر مستعمل والخلف في ذكى استقر نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني الاو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرما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 واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا ومثل نعم حب ذا الفاعل ذا وإن ترد ذا فقل لا حبذا وأولد المخصوص كان لا تعدل بذا فهو يضاهي وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباوجون انضمام أفعل التفضيل سوء من مصوغ منه للتعجب افعل للتفضيل وابى اللذؤب وما به الى تعجب نوصل لمانع به الى التفضيل صل وأفعل افعل التفضيل صله ابدا تقدير نول الظن بمن ان جردا وان لمنكر يضف او جردا الزم تذكيرا وان يوحدا وتلو ان وما لمعرفه اضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتا عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي اولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الاعراب الاسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه او واسم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل فقف ما قفوا ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذاودي والمنتسب ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنع هنا إطاع ذات الطلب وإن أتت فالقول اضمرت صبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزم الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت وقطع أو أتبع يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع او انصب إن قطعت مدمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل التوكيد بالنفس أو بالعين لاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل انتبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واشتعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا وإن يفيد توكيد منكر قبل وعن نحات البصرة المنع شمل واغن بكلت في مثنى وتلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعا وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل العطف. العطف اما ذو بيان او نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفه حقيقه القصد به منكشفه فأولينه من وفاق الأولي ما من وفاق الاول النعت ولي فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالمرضي عطف مسق تال بحرف متبع عطف مسق تخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى اموك فيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب ولا لكن كلم يبدو لكن طلا فاعطف بواه سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصله بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وان بها اعطف إثر همز تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان ففى المعنى هاء من وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت خير أبحق سمبئا وأبهمي واشكك وإضراب بها إضنمي وربما عاقبت الوا وإذا لم يلفذ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما ثانية في نحو إما ذي وإما النائية وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء نو أمرا أو إثبتا تلا وبل بعد بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثان حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عند لازما إذ قد أتا في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت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 التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض ما يشتمل عليه او كمعطوف ببل وذل لضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا وعرف حقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما احاطه جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كانك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يليه همزا كمن ذا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا عن النداء وللمنادى النائ او كنائيا وايوا اكذا ايا ثم هيا والهمز للداني والوالما ندب او يا وغير والد لبسكت ند وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغا قد يعرف علما وذاك في اسم الجنس والمشارله قل ومن يمنعه فانصر عادلا وابن المعرف المناد المفرد على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بنوا قبل النداء ويجرى مجرذي بناء جددى والمفرد المنكور والمضافى وشبههم صبعاد من خلافى ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم ان لم يلل ابن علما او يلل ابن علم قد حتما واضم او انصبنا اضطرار النونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وال الا مع الله ومحكي الجمل والاكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريض فصل تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه او انصب وجعلا كمستقل نشقا وبدلا وإن يكن مصحوب ألمان سطا ففيه وجهان ورفع ينتقا وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كاي في الصفة ان كان تركها يفيت المعرفه في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتحوا ولن تصب المنادى المضاف الى ياء المتكلم واجعل منادا صحا ان يضاف ليا لي كعبد عبدي عبد عبد عبد يا وفتح نو كسر وحذف يستمر في ابناء ما يبنى عم لا مفر وفي النداء ابتي امتي عرض واكسر او افتاح ومن اليتاع و اسماء لازمت النداء وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واطردا في سبل فوزن يا خذاثي والامر هكذا من الثلاثي وشاع في سبل الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو الاصغاف إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا مرتضا وافتح مع المعطوف إن كررتيا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ولام ما استغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف الندبه ما للمناد جعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها هانت الأمل وشكل حتما أو مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها سكت إن ترد وإن تشا فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندل يذا سكون أبدا الترخيم ترخيم نحذف آخر المنادى كياس سعى من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما انث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيما ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم وما على احذف الذي تلا ان زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والفنف فيه وونوياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا مما فقل على الأول في ثموديا ثم ويا على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه ولاضطرار رخموا دون ندا ما للندا يصلح نحو احمدا الاختصاص الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتاة بإثرجونيا وقد يرى دون أي تلوأل كمثل نحن العرب أسخى من بذل التحذير والاغراء ياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب ودون عطف ذالئ ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا الساري وشد إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاسا تبذ وكمحذر بلاء يجعلا مغرا به في كل ما قد حصلا اسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا وهو مه وما بمعنى افعل آمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بالهناص بيني ويعملان خفض مصدريني وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لدي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينولوا منها وتعريف سواه بينوا وما به فوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي اجدى حكايه كقب والزم النوعين فهو قد وجد نونا التوكيد للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن واقصدنهما يؤكدان فعل ويفعل آتيا لا طلب أو شرطا متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احدفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله من رافعا غير الياء والواو يا ان كسعيا مسعيا واحذفه من رافع هاتين وفي و ويا شكل مجانس قفي نحو شيء يهند بالكسر ويا قوم خشاو وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الالف لكن شديدة وكسرها ألف والفنز قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسندا واحذف خفيفه لساكن ردف وبعد غير فتحه اذا تقف واردد إِذَا اذا حذفتها في الوقف ما من اجل في الوصل كان عدما وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا, قفا ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنا به يكون الاسم امكنا فالف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك اشهلا وألغي أن عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالادهم القيد لكونه وضع في الاصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وافعى مصروفه وقد ينلنا المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث واخر ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لاربع فليعلما وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وذع تلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فلنصراف منعه يحق والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوزا إدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا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 كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف والعلم منع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا والعدن والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر ابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا منكرا من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقصا ففي إعرابه لهج جوار يقتفي وللطرار أو تناسب صلف ذو المنع والمصنوف قد لا ينصرف إعراب الفعل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 ونصبوا بإذن المستقبلا انصدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد او أو إذا يصلف في موضعها حتى أو إلا أنخفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن وتلو حتى حال نوم أولا به اغفع وانصب المستقبلا وبعد فاجوا نفي أو طلب محضين ان وسترها حتم النصب والواو كلفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الف والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهين ان تضع إن قبل لا دون تخالف يقع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 بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بئن ومن وما ومهما اي متى ايان اين اذما وحيثما انى وحرف اذما كائن وباقي الادوات اسمى فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا مسما وماضيين او مضارعين فيهما او متخالفينين وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقرن بفاحت من جواب لو جعل شرطا لئن او غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء اذا المفاجاه كان تجد إذا لنا مكافاه والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو الواو بتثليث قمن وجزم نونص لفعل إثرفا أواوين بالجملتين اكتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم وحلف اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسمه شرط بلا ذي خبر مقدم فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إلاءه مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترب وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا أما ولولا ولوما أما كمهما يك من شيء وفا تلو تلوها وجوبا ألفا وحذف ذلفا قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض ضمز وهلا ألا ألا وأولي هل فعلا وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخر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 قبول تاخير وتعريف لما اخبر عنه هنا قد حتما كذا الغنى عنه باجنبي نو بمطمر شرق فراع ما رعوا واخبروا هنا بال عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما ان صح صوغ صله منه لال كصوغ واق من وقى الله البطل وان يكن ما رفعت صله ال ضمير غيرها ابين وانفصل العدد ثلاثه بالتاء قل للعشره في عد ما احاده مذكره في ضد جرد والمميز اجرري جمعا بلفظ قله في الاكثريه ومائه والالف للفرد اضف ومائه بالجمع نجرا قد ردف واحد اذكر وصلاه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقلد لدى التانيث عشرة وشين فيها عن تميم كسره ومع غير أحد واحدا ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثه وتسعه وما بينهما إن ركبا مقدما واولي عشره اثنتي وعشرا اثني اذا انثى تشاء ذكرا واليا غير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزئي سواهما انث وميز العشرين للتسعينا بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى لنا وعجز قد يعرب. وصغ من اثنين فما فوق الى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التانيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وان ترد بعض الذي منه بني تضف اليه مثل بعض بيني وإن ترد على الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخص سما وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مره ككم كأي وكذا وينتصب تميز ذين أو به من تصد الحكاية احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احتمال مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل منان ومنين بعد لي الفان بابنين وسكن تعدني وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثن مسكنه والفتح نزر وصل التاء والالف بمن بإثر ذا به كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جا قوم لقوم فطنا وان تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعلم احكينه من بعد من ان عريت من عاطف بها اقترن التانيث علامه التانيث تاء او الف وفي اسام قدروا التا كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقه فعولا اصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا ات تمتنع والف التانيث ذات قصره وذات مد نحو انثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن اوربا والطولا ومرطا ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارى سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفراء كذاك خليطا مع الشقارا وعز لغير به استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعل فعل لا فاعولا فعل فعليا مفعولا ومطلق العين فعلى وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا المقصور والممدود إذا سمني استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف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 مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي يا أصله نحو الفتى والجامد الذي اميل كمتاة في غير ذا تقلب واوة الألف وأولها ما كان قبل قد الف وما صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو نوهمز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر واحدث من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالالف فقل قلبها في التثنية وتاء التاء ألزمن تنحية وسالم العين الثلاث اسما أن انل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروه وزبيت وشذ كسر جروه ونادر أو ضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما جمع التكسير. أفعلة أفعل ثم فعله ثم تأفعال جموع قله وبعض ذي بكثرة وضعا فيه كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسم صح عينا أفعلوه وللرباع اسم ايضا يجعلوه إن كان كالعناق والذراع فيه مد وتأنيت وعد الأحرفي وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا اغناهمو فعلان في فعل كقولهم صردان في اسم مذكر رباعين بمد ثالث نفعلة عنهم الطرد والزمه في فعال او فعال مصاحبي تضعيف او اعلال فعل لنحو احمر وحمرا وفعله جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعين بمد قد زيد قبل لام اعللا فقد ما لم يضاع في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو الطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله.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 ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعلي ذتا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فاعل ورد كذا كفي أنثاه ايضا الطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانه والزمه فيه نحو طويل وطويلة تفيه وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل نسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع معما ضهاهما وقل في غيرهما وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما قد جعلا وناب عنه أفعلاء في المعل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 جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثه ارتقا من غير ما مضى ومن خماسه جرد لاخر في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العد الرباع احرفهما لم يكلين اثره الذ ختما والسين واتى من كمستدع ازل إذ ببن الجمع بقاه ما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز وليا مثله إن سبقى وليا أللوى وحدف كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في ديس رمدا وكل ما ضهاه التصغير فعل النجعل الثلاثي اذا صغرته نحو كذين في قذا فعيل مع فعيل فعي لما فاق كجعل درهم دريهما وما به لمنتهى الجمع يصل به الى امثله التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما قال ففي البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق وألف التانيث حيث مدا وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد اخرا للنسبي وعجز المضاف والمركبي وهكذا زيادة فعلانا من بعد اربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا وعند تصغير حبار خيري بين الحبير فدر والحبيري واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم والالف الثاني المزيد يجعلوا وون كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفاه واختم بت التنيف ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بتا يرادى لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذف وتاء تأنيث نو مدتة لا تثبتا وإن تكن تربع ذا سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللاصلي قلب يعتمى والالف الجائز اربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في اليراب عن احق من قلب من قلب ثالث يعل واولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينهما افتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واو ان يكن عنه كلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيله التزم وفعلي في فعيله حتم والحقوا معللا من عريا من المثالين بما اتاوا وتمموا ما كان كالطويله وهكذا ما كان كالجليله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوئة بابن الأوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأولي ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي واجبر برد الله مما منه حذف جواز من لم يك رده ألف في جمعي التصحيح او في التثنية وحق مجمور بهذه توفيه وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا وضاعف الثاني من ثنائي ثنيه دول منك كلا ولائي وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوين مثل فتح اجعل الفا وقفا وتلو غير فتح احدفا واحذف الوقف في سوى اضطرار صله غير الفتح في الاضمار واشبهت إذا منونا النصب ألفا في الوقف نونها قلب ي المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفيه نحو مور اللزوم رد يقتفي وغيرها التأنيف من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أو مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات قلا لساكن تحريكه لن يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تاتني في الاسم هاجعل إن لم يكن بساكن صح أوصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحف آخر كاعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعئو كيع مجزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف وليس حتما في سوى من خفضا بسمك كقولك اقتضاء ما ووصل ووصم ذي الهاء اجز كل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا أدي شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما الاماله الألف المبدل من يا في طرف ام الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليهها التانيث ملها عدما وهكذا بدل عين الفعل ان ياو الالى فلتك ماض خف كذا كتالياء الياء والفصل اغتفر بحرف او معها كجيبها اذر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 وكف مستعل ورايا كفه بكسر راك غارما لا اجفه ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أَمِلْكَ لِلْأَيْسَرِ مِلْتُكْفَ الْكُلَفِ كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا فِيهِ وَقْفٍ ما مَا كَانَ غَيْرَ التصريف حرف وشبهه من الصرف بريه وما سواهما بتصريف حريه وليس ادنى من ثلاثين يراه قابل تصريف سوى مغيرا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 ومنتهاه اربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعلل فعلل وإن علا فمع فعلل حوا فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقافف استقي وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والكلف في كلملمي فألف أكثر من اصلين صاحب زائد بغير ميني واليا كذا والواو إن لم يقعا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 واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفذا وفي اسم نستن ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتانيث تبع ويمن همز الكذا ويبدلوا مدا في الاستفهام او يسهل الابدال احرف الابدال هدات موطيا فأبدي الهمزه من واو ويا اخر نثر انف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرا في مثلك القلائد كذا كثان لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لا من وفي مثل راوة جعل ووا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد ومد نبدي الثاني الهمزين من كلمه يسكن كافر وقت من ان يفتح اذا ضم منه فتح قلب وون وياا اثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وون أصر ما لم يكن لفظا اتم فذاك يا أن مطلقا جا ونحوه وجهين في ثانيه أم ويا أنقلب ألفا كسرا تلا أو يا بواو بواه ذفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذائبا راوا في مصدر المحتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين اعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا علة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب واو بعد ضم من ألف وياك موقن بذالها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نثر ضم رد اليامتا ألفيا لا مفعل نوم قبلتا كتائبان من رما كمقدرة كذا إذا كسبعان صيره وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل من لام فعل سمن أتلو أو بدل يا إنك تقوى غالبا جذل بدل بالعكس جاء لام فعلا وصفا وكون قصوا نادرا لا يخفى فصل إن يسكن السابق من وين ويا واتصلا ومن عروض عليا فيا ان الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما من واو او ياء بتحريك اصل الف نبدل بعد فتح متصل ان حرك التالي وان سكن كف اعلال غير اللام وهي لا يكف اعلالها بساكن غير الف او ياء التشديد فيها قد الف وصح عين فعل وفعلا ذا افعل كأغيد وأحول وإن يبنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما وقبل بقلب من النون إذا كان مسكنا كمن بتن بذا فصل لساكن صحب للتحريك من ذلينات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهواب لا من عللا ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ضاه مضارعا وفيه واسمه ومفعل صحح كالمفعالي وألف الإفعال واستفعالي أزل ذا الإعلال والتلزم وض وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح الواو وفي ذا وصحح المفعول من نحو عدا واعلن لم تتحر الأجودا كذا كذا وجهين جلف عول من للواولا مجمع نوف الدنيا وشاع نحو ني من فن ومي ونحو من شذو فصل ذلي نفاتا في افتعال أبدلا وشذافي ذي الهمز نحو اتكلا ضمت افتعال عد اثر مطبق الدان وازدد والذكر دالا بقين فصل فامرن ومضارع منك وعد احذف وفيك كعده ذكى الطرد وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظليل استعملا وقرن فقرن وقرن نقلا الادغام أول مثلين محركين في كلمه ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحي يفكك دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نضمن على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخناصة كما اقتضاغنا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الفيارة نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكه العربيه السعوديه الرياض حي السويدي شارع سدير هاتف رقم اثنين صفر صفر ناسوخ 4493189 واحد صندوق بريد واحد اثنين الرياض واحد واحد واحد